هذه الأسماع الأربعينية الإدريسية للشيخ السهروردي بردي قد تسى الله سره بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء موارفه ورازقه وراهمه يا إله الآلهة الرفيع جلاله يا الله المحمود في كل فعاله، يا رحمن كل شيء وراحمه، يا حي حين لا حي في ديمومية ملكه وبقائه، يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه، يا واحد الباقي أول كل شيء وآخره، ya daim bıla fena ve la zavalı mülkhi ve bıkâı, Ya samet min gâr şbihin, fâla şeâkâ mithli, Ya bar, fâla şeâ kufû yudâlihi, vâla imkâna li wâsbi, Ya kâbir, ant Allahû lâvi la tahti li يا باري النفوس بلا مثال خلا من غيره يا زاكي الطاهر من كل آفة لقدسه يا كافي الموسع لما خلق من أطايا فطله يا نقيا من كل جور لم يرضه ولم يخالط فعاله يا هنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا منان ذو الإحسان قد عم كل الخلائق منه يا ديان العباد كل يقوم خاطعا لرهبته ورغبته يا خالق من في السماوات والأرض كل إليه معاده يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا طام فلا تصف الألسن كل كنه جلاله وملكه وعزه يا مبدع البدايع لم يبغي في إنشائها عونا من خلقه يا مبدع البدايع لم يبغي في إنشائها عونا من خلقه يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفزه يا حليم ذا فلا يعادله شيء من خلقه يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلفظه يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره هلا شيء يعادله يا قاهر ذل البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قريب المتعال فوق كل شيء علوه ارتفاعه يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره يا عالي الشامخ فوق كل شيء علوه ارتفاعه يا قدوت الطاهر من كل سوء فلا شيء يعاذه من جميع خلقه بلفصه يا مُبْدِئَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ يا جَلِيلُ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بَلْ عَدْلُ أَمْرِهِ وَالصِّدْقُ وعده. يا مَحْمُودُ فَلَا تَبْلُغُ الْأَوْهَامُ كُلَّ كُنْهِ فَنَائِهِ وَمَجْدِهِ يا كَرِيمُ الْعَافِي ذَلِعَ الْعَادِلِ أَنْتَ الذي مَلَأَ كل شيء عَدْلُهُ يا عظيم ذا الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا عجيب الصنايع فلا تنضق الألسن بكل آلائه وثنائه يا غيافي عند كل كربة ومجيب عند كل دعوة ومعاذي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقطع حيلتي اللهم إني أسألك بحق هذه الأسماء الشريفة وشرفها وكرامتها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأسألك إيمانا وأمانا من عقوبات الدنيا والآخرة وأن تحبس عني أبصار الظلمة والمريدين بالسوء وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمرونه إلى خير ما لا يملكه غيرك اللهم هذا الدعاء مني ومنك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين